بيت الحرام يبتغون فضلاً يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم تصدوا ولا يجرم أنكم شناء قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدو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 والمنخنقات والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وماذبح عل نصب وأن تستقسم بالأزلام ذَلِكُمْ فسق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 فَكُلُوا مِمَّ أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ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 فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وإن كنتم مَرْضَاءَ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً مَا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 إسرائيل وابعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي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 فنسحّا من مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 أنت تقول ما جاء أنا من بشير ولا نذير فقد جاء أكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم ذكرون نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم آباء وجعلكم ملوك وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فذهب أنت وربك فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 إلى أنه من قتل نفسه أنه من قَتَلَ نفسه بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل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 وَبِتُقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا أَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن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 والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا من الذين قالوا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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تَمْلِكَ لَهُ من الله شيئا أولا اِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ آكِلُونَ لِلسُّحْتِ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 التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا الرّبانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلكم فيما آتاكم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 وأنيحكون بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أل لله الالهه فان تولوا فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس فاسقون اف حكم وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَى أُولِيَاءً بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ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 فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء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 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّه وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الَّذِينَ تَتَخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوَةً وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمن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 بل يداه مبسوطة ليوفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانه وكفراء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء.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 مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا, أنزل إليك من ربك بلغ ما يك من ربك وان لم تفعل <سؤال> الله لا يهدي القوم هل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم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 هم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.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 لقد كثر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم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 وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول. قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام.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 أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وَأَضَلُّ كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا يَعْتَدُونَ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 لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير ولكن منهم فاسقون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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متتقوا آمنوا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا بَلَوَانَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ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 وَمَوْقَتَ لَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ فَجَزَاؤُمْ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَعَدَلٍ مِن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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٍ وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُنْتُمْ حُرْمَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 مَلَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا ايها الذين آمَنُوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم اذ تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو ولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون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 ثم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نفتم شهاده الله ولا نقت م شهادة الله إن إذا ل من عُثِرَ فإن عثر على أنهم استحقا إثم فآخرين يقومان مقامهما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 إذا لمَنَالِمِينَ ذلك أدنى أي يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يَخَافُوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتَك بروح القدس إذ أيتَك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 قالون نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء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 أَنِعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ